المكتبة الصوتية لقداس البابا المعظم الأنبى شنودة الثالث تقدم لكم محاضرة قداس البابا في مزمور قصير وهو مزمور اللهم التفت إلى معونتي يا رب إسرع يوم الأربعين مغارك المطق 28 ثلاثة سنة 2001 باسم الأب والإد من روح الخلص الإله بحضاني أريد أني في هذه الليلة المباركة نأخذ مع بعض بعض التأملات بسيطة في مزمور قصير يعتبر من أشهر مزامير الأجلية وهو مزمور اللهم انتفق إلى ما هناك يا رب إسراء هذا المزمور موجود في صلاة ذكر وموجود في صلاة الساعة السادسة وموجود في صلاة الستار وموجود في صلاتنا نصف يعني موجود في صلوات أول النهار وآخر الليل ووسط النهار إن الواحد في أول النهار يقول اللهم التفت إلى معونتي وفي وسط النهار يقول اللهم التفت إلى معونتي وفي نصف الليل يقول اللهم التفت إلى معونتي هو مزمون إنسان الشاعر ببعثه ويطلب معونة الله اهم حاجة ان الواحد يشعر بضعفه ويطلب معنا ربنا، وبيشعر ايضا بقوة اعدائه بيقول يخذ ويخذل طالبه نفسه يعني ليه اعداء بيطلبه نفسه كأنه بيقول ربني يا رب انا مش قد من هالذور لن أدى الناس الأشراع ولن أدى الشيطان وأنا ضعيف اللهم إسرع واعلم لما الإنسان يشعر بدعفه يلجأ إلى الله ليطلب المعونة وفي المزامير موجودة كثير معونة من عند الرب الذي صنع السماء والأرض وهو في نفس المزمور يقول أنت معيني ومخلصي يا رب خلا أنت معيني وأنا في الضيخة وأنت مخلصي لأني أخرج من الضيخة شعور الإنسان باحتياجه إلى ربنا يخليه ينجح إليه باستمرار ويقول له اللهم التشت إلى معونتي يا رب إسرع وأعني ويتكلم على أعدائه يقول أعدائي طالب نفسي والذين يبتغون لي الشر والقائلين لي معنى معنى في الترجمة الإنجليزية آها آها وفي الترجمة البيروطية شبه هذا يعني اللي بيتهتموا عليا وبيأسخروا بيا وقلوا لي اخرى اخرى وكثير اول دوود بيعرض مشاكله مع اعداؤه امام ربنا في المزهور الثالث يقول يا رب لماذا كفر الذين يحزنون كثيرون قاموا علي كثيرون يقولون لنفسي ليس له كلاوسا لإله وفي أول نزمير الساعة الساعة يقول فإن الأعزاء قاموا علي والأكوياء طلبوا نفسي ولم يشبكوا أن يدعوك أمانهم هو كثير ان الناس لما الاعداء بيزحم عليهم وبيقوم عليهم يفكر انهم يستطيعون بقوتهم انهم يمتصروا لكن احسن حاجة ان الواحد يشعر بضعفه ويطلب معونا من الرب يقولوا انا ضعيف وزي ما قال بولس الرسول حينما انا ضعيف هذا الزم كان قوي لانه لما كنت ضعيف بحارب اعدائي بقوة ربنا فابقى انا قوي هذا المزمور قال لهم الساخط الا ما هو ممكن يقوله اني فرد من الافراد وممكن ان الكنيسة تقول هذا المزمور وممكن ان هذا المزمور يطبق على السيد المسيح لما سموا عليه وعدة السلم وبدأوا بيهدئون بشكل ممكن الكنيسة كلها تقول اللهم تشتلمعونا فيه يا رب اسأى وأعنى ليحضر ويحضر فالب نفسي وليرتد الى الوراء ويخجل كل الذين يبتغون لي الشط دايما المزامير ما نقدرش نطبقها على حالة واحدة انما ممكن نطبقها على حالات كتير ممكن نطبقها على التاريخ الكنية تقول اللهم الكشف لماعونتي في عصر الشهداء ايام الابعث الرضومان الوسنيين قاموا وطلبوا نفسها وآدقوا بالكنيسة وبفوتها وبإيمانها ممكن ان الموضوع ينفدق على ما قبل القيامة يعني بعد ما صلق المسيح وكل كلميزه كانوا مستخبيين وخايفين، ممكن التنيسة تقول اللهم انتشف الى معومتي يا رب اسره عيني ويتساقش الى دوار القبر وقصصه زي ما قلت دي مرة في بعض الاشعار عن السيد وهو مصرود يعني بعد الموسوء الصديق وموجود في القبر كم حتى قم حقن الشيطان لا تبتي لدولته بطية قم قوئينا من الرعاة ولما أشهر في الرعاية وغفئ لبكر صداع فضو دموع المدلية نحن تلدين أن الرب يقوم وهكذا كثير أوي في صحابة في صلوات الأدام نقول قم أيها الرجل الإله وليتبدأ جميع أعدائك وليخرب من قدام وطلك كل مبهدي اسمك القدوس كم كم الشبب اللهم انتصد إلى معونك يا رب إسرى وأعينك وجايد الإنسان ما يتكلمش عن أعدائه أنهم أعداء شاربين أنهم أعداء الداخليين داخل نفسه اللهم اكفني ما هممت اسل وعنني اعني من افكاري اعني من شهواتي اعني من رغبات الخاطره اعني من ضغاطي ومن سقطاتي اعني من كل هؤلاء هؤلاء هم طالب نفسي ليخذ ليخذ غالبوا نفسي مين طالبه نفس دول هم ضعفات الداخلية هي اللي بتطلب نفسي بتضيع نفسي من جوة اللهم التفكي اللي معينك يا رب إسرى وعينك نلاحظ في هذا المزمور انه بيتمر الكلمة ربنا كثير وايضا في هذا المزمور ليطلب من ربنا السرعة إسرع وأعني فأول المزمور إسرع وأعني وبآخر المزمور أنت معيني ومخلصي يا رب حلا صدع هو طبعا ربنا ربنا ليس عنده إسرع ولا إكفاق ربنا دايما يعمل العمل المناسب في الوقت المناسب لقبليها بشوية ولا بعدها بشوية إنما كلمة إسرى وأعنى تعبير عن حالة أن نصلي الدعبان صرخت إسراثة إلى الله يا رب أنا فأنا قبر لو ما نشأتنيج للوقت نشأت لأيني إسرى وأعنى أنا حنك حالة نستعد لها لذلك اطلب انك انت تسرع او تشعرني بانك مهتم بالموضوع وانك ملتفق الى معونة في الحقيقة اسرع رأى عنا دي كلنا لازم نضعها في ذهننا كقدام لربنا في مسائل او مشاكل يضل الانسان صباه فيها تصل الى وضع خطر جدا وداي سوقي كده كارثه في مسائل لا بد يسرع فيها في بعض حالات من حالات اخرى من حالات الفقره عايزه سرعه في المعونه لو وطباطعنا عليهم جايز الأمور تتعطب إلى وضع ما نعرفش فيه عيه زي صحاب يجي لنا ناس في سكن مشترك يكون البيت فيه أربع أوض وكل أوضة فيها عائلة وناس مختلفين في الدين وفي المذهب وفي الأخلاق وكل حد وممكن لو طباطعنا عليهم جايز يحدث ضياع ديني أو ضياع خلفي اسرع عنه في مساء العيزة سرعة ولذلك في سفر الأمثال لا يقول لا تقل لصاحبك اذهب وتعالى غدر وعطيت وموجود عندك لا تمنع الخير عن أهله حين يكون في ثاقة يدك أن تخلو في أمور عايزة سرعة في أمور عايزة عايزة سرعة سواء من جهة رحبة الرب ومراعاتهم سواء من جهة بعض المرضى اسرع وعينه إذا ما حصل انقاذه بسرعة جايز المرض يتطور ويصبح أخطر وربما بعض الشريع يكون مفيش خيدة يكون وصل لوضع لا فائدة فيه أو جايز حالة زي جاي مثلا حريق أو غريق عايز سرعة ولذلك في قواعد المرور عربية الإسعاف وعربية إسعاء الحرائط ممكن تكسر قواعد المرور وتمشي متبجل لأن في حياة ناس هيضيعوا لو اتأخروا حسرة وعلمة كثيراً أولاً بتيجي للمسؤولين معظم مشاكل بقولوا طيب حاضر نشوفها بعدين نبرسها نعمل بكل الحالة بعض يعني اذا تباطأت انت جايز الشيطان لا يتباطأ ينتهي الخرصة مبهض ويسرع هو ويخلص على الخالف حالات التوبة برضو حيث السرعة لان ربما انسان يكون النهاردة عنده رعبة في التوبة لو تبطأت عليه جايز بعد شوية ما تكونش عنده هذه الرطبة جايز يكون حيث وقت أسوأ وأصبح مش من يستقل إنقاذه في حالات من الكرازة ميادين معينة من الكرازة إذا دحلنا فيها نقدر نشتغل بالوقتي ربما لو خرثناها نجد الأمور مش سهلة. هل على ما ابتديت ربنا اشتغل في مجال الناس اللي في بلاد الغرب وابتدينا نبعد وسوس لأمريكا وكندا وأستراليا وأوروبا. في ناس تأخرت عليهم اللي هم بتوع البرازيل بتوع لاتين أمريكا أمريكا الجنوبية. تمام احنا كرجال ما عرفناش فين اللقطات اللي هناك ايه اللي انضم للسالفه دي ولا انضم للسالفه دي ولا انضم للسالفه دي وندور عليهم قال يا رمشي طبعا لما بإمكاننا بامكاننا ان نبع ان احنا نبعت لكل مكان في نفس الوقت وما كانش عندنا خدام يصلحوا كده واخيرا بعد وبدأنا نأسف كنيسة في البرازيل بنعمة ربنا وبعدين وبدأنا نأسف كنيسة في كوليزا مرضه في أمريكا اللاتينية بنعمة ربنا لكن كان الأمر صعبا وعايز جهد أكثر غير لو دول تلحوا في الأول أسنان كان فيه أعباد من ضموش رضائق أخرى كان يبقى أكثر وهؤلاء كان ينطبق عليهم كلمة أسرع وأعني في مجالات في الكراب أن أسرعت فيها تلاقي غيرك هو الأسرع أسرع وأعني مثل حتى في الطاهرة المناطق العشوائية إذا لم تهتم بها الكنيسة اليوم تلاقي عشرة فيها شو جهوة وعشش فيها الساديين وعشش فيها الطوائف وبعدين وكون لهم مدارس أحد وكون لهم مجمعات وبعدين صاروا يتور عليهم هم فين عرفش اسرع وأعِنِي زي ما حب الربنا الله هم انكثف إلى معونتي يا رب اسرع وأعِنِي انت معيني ومخلصي يا رب فلا صبتك جذلك في مجالات كثيرة للخدمة برضو بتقول اسرع و اعني لا صبتك كل اعمال للرحمة عموما تحتاج الى السرعة كلها انها منية المعونة السريعة دايما بنز لخب لما رجال جسد السريع النتفق يعني يطلب الطلب يجي الاستجابة بسرعة فكم بالأولى ربنا ربنا برضه بيقول فيما يتعو اني انا استجيب يعني هو لسه بيتكلم اني انا استجيب بيقول ايه اسرى وانت وما بكتب يقول ليبتهج ويفرح به جميع الذين يبتهونه فليقل في كل حين محبة وصلاح فليتعجب الرب والظابط السجنات فليتمدق الرب Lord Big Lord Side يعني تمدق من ضمن الحكايات الجميلة في الصلوات. ان الواحد ما يصليش فقط من اجل نفسه وانما يصلي ايضا من اجل غيره فيما هو يقول الاعداء طلب نفسي الى اسره يقول يتهج ويفرح بي الجميع الذين يدفغونك فليقل في كل حين محب وخلاص، فليتمجد الرب الانسان وسط يهمه ايضا هنجد الآخرين فرحين. على رأي النقل يعني مبارك هو الشخص الذي في وسط آلامه يقول كلمة مفرحة وكلمة عذاب للقلوب المتألمة. ينسى آلامه. علشان يطلب تعذية لباك النفوس وهو ده عمل الكاهن في الحقيقة يخرج من جمناس لفرح من فرح الجمناس ويكون بكاء مع الباكين وفرح مع الفرحين يقول له يفرح بي الذين يستهون اسمك ومحب وخلاصك اللي يحب خلاص ربنا يحب ربنا نفسه اللي هو المخلص بل ان ربنا نفسه دعيا خلاصا مش بس مخلص نقول في الصلاوات اسبوع الألام قوتي وتسبحتي هو الرب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 يقول فليخل في كل حين محب وخلاص فليتمجد الرب عملنا الأساسي هو تمجيد الرب حتى لما نقول ربنا الأعداء فصلوا عليا ويطلبون نفسي نقول له هذا كافي عايز أقول لك يا رب عايز أقول له إن أعدائهم أعداء الناس اللي بيطلبوا نفس دول هم طب ملكوتك يعني انا بسلمه عن نفسي فقط انا بسلمه عن نفسي فقط ولما انت تلتزي انت اللي هتتمكن والمزمور بيقول مزمور 115 اول اية ليس لنا رب ليس لنا لكن لاسمك القدوس اعطي مدبا احنا لما نطلب منك انك تخلصنا من ضيقتنا وتخلصنا من خطيانا انت ستمجد لما نطلب منك انك تساعدنا على الحياة البارة المقدسة سنطبق الآية يرى الناس اعمالكم الصالحة فيما تجدوا الذي الله في السماد مش احنا اللي تمجد ده انت اللي ستمجد ولما نعيش في حياة ظهارة انت بتتمجد عشان كده الرسول بيقول مجد الله في ادفادكم وفي ارواحكم التي هي غلوة يعني احنا لما نسلق بالحياة دي ربنا بيتمجد ولما انت تنقذنا في ضيقتنا بيمان امام الناس هذا الانقاذ فنحن نفسنا نقول للرب تمجد في هذا الموضوع كتير أول لما نكون عندنا مشكلة وفي نقول أخيرا أن الرب تمجد يعني رب تمجد؟ لعن ظهر قوة الله في حل المشكلة فتمجد الله ظهرت قوة الله في حل المشكلة فتمجد الله فلما قولي يا رب التفكت لما في بشرة وعيني اقول له لما ابتك عني لتتمجد في انتازي وايضا لما بنخدم خدمة ناجحة بمعونة روحك الكدوس لتتنجد انت في نشبنا بيدي ولما بتعمل عمل معجزة او ظهورات مخدسة لتتنجد انت دي، نقول يا رب اسرع واعين يتمجد الرب ربنا اللي يتمجد وانا ايه؟ يقول انا انا فمسكين وخطير انت رب تتمجد انا فمسكين وخطير انت معيني ومخلصي يا رب خلاطبت